إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونُونَ على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ غُنْمًا بِغُنْمٍ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً عَسَى أَمَنَةً عَسَى يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْكُمْ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 يقولون بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَنَ اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَضِلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فُسِكُم الْ المَوْتَئكُم تُم صَادِقين وَلَا تَحْسَبًاَّينَ قُتِلُ فِي سَب اللههِ أَمواتَ بَْ الأأَحياءُن عن دَ رَبّهِم يررزَقُ